بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصداح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور, نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بِكُلِّ شيء عليم قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر ورد على المعتزلة أبياتا جميلة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 ونعونا ذلك الشرور ربما سينا ومن سينا من آمنا من يدي لوكنا مجددا ومن يدي لوكنا مجددا وشهدوا لأداء فضاء دولا واشهد أن محمد العبد والرسول صلى الله عليه وعلى آل وسلم تسليم كثيرا أما بعد فهذا أنفاه السادس عشر من ابتدائي الصلاه من صحيح البخاري مسلم رحمه الله تعالى وهو التشهد في والمراد ذكر صيغه التشهد في وفي هذا الباب التشهد تشهد عبد الله وسلم وكذا عبد الله بن عباس وكذا أبي موسى العشعارين وجاء كذلك من تشاهد عمر وتشاهد عائشة وتشاهد ابن عمر في غير هذا البلاد وصيغ تشاهد بينها التفاوض وأي صيغة منها تلجز الرجل في الصلاة وهل التشهد الأول أي الأوسط والتشهد سواء في الحكم الراجح وجوء التشهد الأوسط ورقمية التشهد الأخير بحيث أنه لو سقط التشهد الأوسط أو سني عنه يجبره سجول السابق أما تشهد الأخير الأوسطة لا بد من نجدين ولا يجبره سجول وهذا أرض من المدانب هناك من قال الأول سنة والأخير سنة وهناك من قال الأول واجب والثاني واجب فكن الراجع عندنا الأوسط واجب لعمل النبي عليه السلام فيه ومشارك صلى الله عليه وسلم وماذا بطيع له لكن ماذا لو أن الرجل سنع لتشفر الأوسط فاستتم قائما هل يرجع أو لا يرجع إذا كان عليما بالحكم فلا يدوز لو أن يعود للتشفر لو عاد جاهلا الصحيح السادس فند دقيقة في دعاده تاويلا الصلاه, الصحيح. الصلاة وهذا ما قلته الشيخ ابن باز رحمه الله المعاصرين ابن باز لو انه عالم لا يجوز ان يرجع الى التسوي لو استخدمه فلان فالصلاه هنا لا تصح اختل اختل لأنه اترك الركنة ورجع إلى الوالد يحبط مشاكسات في النسائل بسبب هذا وخلاف ونزاع والناس بعد أن يستتم الإيمان طائمة وهو غير عالم يرجع ليقرأ التشاهد ثم يقوم أو يتأور إن كان على سبيل جالي والتأويل فالصلاة الممصر ولا أداعي الإحداث منازعات وعجدلات مهاثرات في الدين الإجابة وإن كانت الغقرة عن عمد وعلم فلا يجوز أن يرجع بعد أن يستثم أما إذا كاد أن يستثم وكاد أن يطول فيرجع لذلك إذا لم يستثم يرجع ليأتي لهذا الكشف الأوسط وهذا التشاهد أوسط فيه الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه ينتهي عنده أشهد أن محمد العبد الرسول الصوار أنه في الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام الشفى عبد الله التشاهد الأخير والأوسط سواء في الصيغة والفراءة ولكن الصلاة في صلى الله عليه وسلم بالتشاول الأوسط مستحبها. مستحبها. من سنن الصلاة القولية من سنن الصلاة القولية أما هي في التشاول الأخير ورقن تاج عن التشاول والدعاء يستحب في التشاول الأخير الضط واستعاده من اربعه كما جاء والجلوس بهذا التشاب الاخير الجلوس جلوس نفسه روح. الجلوس لانه لا يثبت الا بالجلوس ولا يكون الا بالجلوس عرفان طالب هنا طلب كلام التشارك في الصلاه اي بس صير الكشوات في الصلاه جاء كثير وايضا صير الصلاه على النبي عليه الصلاه جاء كثيره في الشهر احسن ما صاحب جلاء الاذهان نقولوا اللهم صل على بكره امتي ذكر صير الصلاه على النبي عليه الصلاه في اخر شهر كثير والشروة التي نأتي بها في الصلاة وسيأتي بها منفرد عن هذا الإجابة بعدها قال الإمام مسلم الله تعالى حدثنا زعير بن حارب أبو خيثمة النسائد وعزمان بناني شيء في نسخ مساح مسلم محسن حافظ. أعطي الإخوة الذين ليس محر أخونا لي. خود لگے آپ دیکھو آج بھی گل نسل آپ کو و داوود واشاع و ابراهيم و ابراهيم و زهير بن حرب و احمد بن ابي الحسن ابو ابي بكر اقو ابي بكر لو كتاب الرساله العرشيه وعثمان اكبر سنا من ابي بكر ما اكبر سنه من ابي بكر وابو بكر اثقل من عثمان هنا هنا دار ماما ماما ابو بكر ف شاء الله ارتفاعه عن دار ابن اخي اصغر من علي شاء الله فيما بعد ان شاء الله اذا زينا ان شاء الله شاء الله هل تفعل المعامل الشرق؟ هل تخبر من؟ هل تفعل المعافية؟ إياه أخي، عشان يبدأ، يوصل إلى المدن يوصل إلى المدن هم الإخوة أتوا بالمدن، لا أتوا بالشرق ماذا؟ تبعوا، ليس في أسانين يا سيد؟ أعني ستنمع تبع الشرق عبد الرؤون، تبع تم الله اكبر صلوا الله وسلم و طيب واصحاب الموقف الراوي ده صعب له روايه ماذا؟ في ضابطه الايمان الشيخ اللي بان مخال النبي اشار عليه الدليل الصحيح هذا صحخبار وقال الاثري حدثنا جرير وليد أخبرني. اسحاق ملازمه له اخبارا وفاطم مع نفسه خافا قلنا ايما المعسره قال لوه خفتم صهات كم اخبروا فوانا يا رب ان شاء الله يا رب تصل صلت مريم حدث قال واش قال واشاق لابراهيم قال اسحاق اخبرنا قال اخبران من ولا خبر قال غير رب حدثنا جرير وهو جميل ابن عبد الحميد ضد ع ابن المعكبر أحد الأثقات الأثبات عن أبي وائد شقيق ابن, ابن سلم وائد وخضر انفقة عن عبد الله ومن تنبيد عبد الله ابن سلم قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على كلام هذا في بداية الأرض لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من إن الله هو السلام هذا السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى نعم أي السار من المطأس والمعايب والعجز والآفات والصاحبة والولد وعن الطعام والشراب والحاجة سالم عن كل آفة وعجز وعيب ونفسه سالم عن صفات المحدفين وصمات المخلوقين إلا الله والسلام فإذا قعنا حليكم في الصباح فليضر التحييات لله إن هنا يمز الله والمستحف والتحيلة هي التعضون فجميع جنف عظيم مستحقة لله تبارك وتعالى على إطلاقها وتمامها وكمالها التحيات لله معنى هل يجب استريح يقال لفلان تحيات؟ التحيات لفلان بالألف والألف كده على سبيل الجمال والتمام لا ولذا ذكر الشيط بطر بن عبد الله في كتاب معجة من المنائل تحياتي لبولان تحياتي لبولان لا بأس أما بالألف واللان فينهى عنها التحيات لله لله لله باستحقام والصلوات جميع الصلوات الشارية واللغوية لله سبحانه وتعالى الطيبة وصبحانه وتعالى طيب في ذات طيب في اسماء طيب في اسماء وإني أص tinhaب الكلام الطيبة الله طيبО لا يحبوا إني Pearl hat 年عم الطيبات الكلمات الطيبة طرض الله عليه الصحنة الأقوال الطهبة يرضاه الله عز وجل أفعال الطيبة يرضاه الله عenza ووجل التهيات للحمSTE لا أدد تشاهد سمية الالتشاهد لما ينطق فيه المصلي من التشاهد من الوحدانية لرب ومعبودي وخير التشاهد لنبيه الرسالة والإكرار بها نعم التحيات لله والصلوات والطيبة شوفوا صغيرة عبدالله من مسعود أشهر الصية وهي التي أيصر ما تكون على ألسنتنا التحادة لله الصلاة والطيبة السلام عليك أيها النبي أصدقاء السلام عليك يا أيها النبي والصحابة فضل عنهم كان يقولون جهاب التسليم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كانوا في المسجدين أو بعيدين من المسجدين في مشارق الأرض وغيرهم يقولون السلام عليك أيها النبي على يقولون وسنتكلم على الواد عبد الله بن مسعود في قوله كنا نقول النبي عليه الصلاة والسلام حي السلام عليك أيها النبي فلما مات قلنا السلام على النبي كما في الصحيح على وكما أيضا هو نروي على عيسى في صدف عبد الرزا معنا أكبر سلامه عليك أيها النبيب ابن الدائمية يقول هذا ليس من باب الخطاب المباشر الخطاب المباشر بالصلاة ينقل الصلاة لأنك تخاطب الناس مباشرة كذا هذا خطاب الصلاة إن هذا الصلاة لا فيها شيء من كلام الناس خطاب للناس إنما هذا من باب قوة الاستحضار كما في اكتضاء الصلاة النساطين للشيخ نسائل الدائم رحمه الله قال السلام عليك أيها النبي فإذا أفرد النبي شميل الرسالة معناه ورحمة الله السلام عليك على جسدك يا رسول الله طائم على سنتك كذلك على شريعتك كذلك تسلم وتحفظ وتصام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ما أحسن هذا التسليم وما أحسن هذا الدعاء السلام علينا الشيخ قاغمان أول شيء حق الله ثم حق النبي عليه الصلاة والسلام ثم حق العبادة السلام سبحان الله ما أحسن هذا إذا تظهرنا في صلاةنا أكثرنا يعني وأنا من هؤلاء يمر على هذا ربما لا تدبرها للمعاني الله مستعى لا عندما تتدبرها تستفيد يقينه ومعنى آخر وشوقا إلى ما تدفع وفرق بأن تجر هذه عن الأنسلة عادة أمر آلم وبين أن تجر على الأنسلة مع التدفع والتفاهم والتعاق فنسأل الله يعني على ذلك قال السلام عليكم يعني يسلمون من المخاطر من الآفال من الأسقام من البلاية من الهزيمة من كيد العداء سلام علينا على عباد الله الصالح العبد الصالح هو الذي بحق الله وحق عباده هذا هو الصالح فإذا طلال أصابت كل عبد صالح لأنه قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالح الالف واللغم تفيد العموم معناه هذا معروف في أصول فضل في كتاب العام والخاص والعموم والخصوص وأدوات التي تفيد العام والعموم من الالف واللغم التي هي بمعنى اسم والصول فإذا قال لها كل عبد صالح حينة في السماء والأرض لا السماء من الملائكة وغيره والأرض كذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبد الرسول ثم أخير من المسألة بما أشاء إذن هذه أهدتان شهادة شهادة اللبن وحددين والألوهية والرموهية وكمال أسماء وصفات والإكرار النبي عليه الصلاة والسلام في العموهية والنساء فهو عبد لا يعمل ورسول يصدق ولا يكلم ليس فيها وأشهد الله إلينا الله نولى الشركة كلمة نولى الشركة لا, لا زيادة ضعايد من نفسها وليخارج عن الصحيح خارجت عن الصحيح ايش تقول ايش كل, كل الروحة عمالا وردت لكن شهد لا صحيح لا نقوله الصواب عاد اشهدوا الله إله الله لكن ايضا وردت يا شيخ ليس بالصحيح يا شهد صحيح اشهدوا الله إله إله الله واشهد أن محمد عبد ورسول محمد ركافرت محامته وحاسب وثناء الناس عليه الرحمن والمحمود محمود كذلك من اثره محامد الله اهله ان يسموه ان يسموه هذا النسب العظيم الجليل عبد هو شنو لا يرفع الى منزله الاله او منزله الرب كما يعمل النصارى او اليهود معنا في صالئين عبد ورسوله اليرود قالوا لا ما صحيح في, في, في مجال من المجالات ومجيء اخر من مزيج الانياء جاء العسر من اول الزينه اول البريق والنصره الله ومنهم قال هو ابن الله ومنهم قال هو ثلث وثلاث أما أهل الاسنة الأمة أمة الوسط وكذلك سعناك أمة الوسط أن تكون شهداء على الناس عبده ورسوله هذه الوسطين ثم يتخال من المسألة من الشهاد طيب إذا سأل يسأل أي شيء بأجهية القرآن أو بشيء من عند نفسه أو بأثار عن المبي عليه الصلاة والسلام منع أبو حبيب إلا بأدعية القرى والصلاة أنه يجوز أن يدعو بخيرين دنيا والأخرة بما تيسر له بما تيسره وفي الحديث يا إخوة أن الدعاء بين التشهد والتسليمتين دعاء مستجاب مستجاب يدعو بما شاء فإذا دعا استجابه وانه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار محمد المثنى أبو موسى العنز موقف بالزامة وابن بشار محمد بن, محمد بن بشار بندار لما مات محمد بن بشار جاء من يخبر أبا, أبا موسى العنز بموت ابن بشار فقال أتبشرني بموتين الحمد لله علي ثلاثون حجة إن أنا حدثت بعده بحديثه كان بينهما جنافش ما يكون بين الأطرار فلما مات هذا الإيمان عنده الشرط جاء هذا الرجل يبشر في فكان الجواب نولى شماتة لا شماتة ولا احدث بالهم حديثا واحدا انما ادعى هذا كم كم كتب يعني كتب لك وظن انك وغيرك وكان ومن يقول اني سافرح بموتي فلو تاخذه ولم تاخذه فرحه بموته انما صبر بث والكآب مات بعدها بتسعين نائر ولد في بلدة وحيدة ومات في بلدة وحيدة وعاش في بلدة وحيدة ومات في السنة الوحيدة محمد بن بساط ومحمد بن قال لا حددنا محمد بن زعب قال. غندر ربيب شاط قال حدثنا شعب المنصور للمعتمر متى عندنا المنصور بلمعتمر؟ في الإسناد في الإسناد بهذا الإسناد مثله ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما أشأه يعني بعضهم ايه؟ ذكرها؟ بعضهم لم يذكر إلا روما انظروا كلا يا أخو من الزات من, من. ها؟ أبي هو إسناد أخر عن منصور في هذا الإسناد منصور عن من؟ عن أبي وال الظاهر الخلاف عند جريب شعب عن منصور وجريب عن منصور بارك الله بي نعم طب والظاهر تخيل المسألة هذا في تشارف أخير لابع حديث أفضل قال ولم يردكوا ثم التخير من المسألة ما سأل قال حدثنا عبد المقمين عبد المقمين الكاشر أمو محمد قال حدثنا حسين بن الجعب حسين بن علي بن الوليد الجعب فقة عابد عابد حفي حسين الجعب فقة عام حفيا عن جائزة سيد ابن قد هذا الفطر صاحب سنة أبو الصلاة عن منصور متى مرمانا؟ ما... ما ماذا مرمانا؟ ماذا مرمانا سبحانه؟ ماذا مرمانا؟ مئة رباطة قال عن منصور بهذا السلام مثل حديثه وذكر في حديث في الحديث ثم ليتخير بعض من المسألة ما شاء أو ما أحبأ أو ما أحبأ ليس طيب في لأدعية القرن إنما ما تيسر أرابني أخون؟ طال عدداً يا عبني أخون طبعاً يا عبني أخون يا عبني أخون صح؟ من شايفه؟ بص؟ شوف لا مش صح؟ صح عندك عمي يحيب يا ابن ياحي شايفه؟ تمام خلق حدثنا ناياحي ابن ياحي من قاله يطالب حدثنا ناياحي ابن ياحي حساني تعبت خلالك الله ماشي يحيب ابن ياحي ابغاني التمييب اللي إمام للسفور قال أخبرنا أبو معاوية عند أخينا صاحب السر أبو معاوية من أبو معاوية لأعرفت لك دينارنا محمد بن خاتم الضغير رمي به برجاء وهو أتبت من أثبة الناس الأمس فلو أثبة النسل الأمس عن الأمس من لابش دخل عين اسم المنذره مالك بن مهران عمرو ابو محمد الاسد الكاهل عن شقيق انا داخلها تاريخ سبق معي لو عرفت هو اول شي معنى الايه اول فاهم ولا ما ثم الامر الثاني هو هل شقيق القبات ها عند اشينا الذي بجوار الجدار في خلفه حوالي دهي خلفه معك مصر شاطئ نسنا ما ابو واحد في اول اسناد الليل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الساعد <أه>، <على> عبد الله بن انس بن مسعود ابو عبد الرحمن <قالوا> توفي العام 31 من المصادف 33 معنى يقول قال كنا إذا جلسنا مع النبي عليه الصلاة في الصلاة في مثل حديث منصور وقال كما يتخير بعد من الدعاء طيب لازمنا في حديث عبدالله بن مسؤولي كل هذا الصير حديث عبدالله بن مسؤولي قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرُ بِنْ أَبِي الشَّيْبِ نعم العبس الكفر صاحب المصدف عبد الله بن محمد هكذا؟ كم واحدة عمر من من يسمى عبد الله بن محمد؟ خمسة المسند خمسة المسند الجعب النفيل نابي الأسم وصاحبنا هذا الخمس خمسة في طبقه الواحد عبد الله بن محمد فحدثنا ها ابو نعيم ضبطه ابن ذكاه معله بن باي الولاء لما ينسب بالملعيد انما كان بيع البلاء الاملايات يعني يتكسب منه زي واحد بيبيع الجمس الباز الملابس قال عددها لتعرف كالسطو لما اختبروا في حلق القرآن ها لما دخل فلان فأجاب ودخل فلان فأجاب ودخل فلان فأجاب فقالوا له الله هتنعين قال لعنقي أهول عندي من زر هذا عنقي مطير وهي ولا شيء أمام الزرار ده في الزرع الأغلامية فعايزين بقى الكرآن مخلوق فتبت معلها فكان واحد من الإلما الشهير جالس فقال كذاك الله عنه والإسلام خيره وقبل الله بصير أراكم في ترجمة من؟ أبي نوعي فضل من فضله إبنه ذكاهي قال لعنقي هذا أول عندي من زره من يعني تعمل كيف معلها؟ فأرم الله عليك لكن لما قلت ها؟ لما اختلفت ما قالش كلام الله غير مخلوق على هذا حدث من صلوه فلان وفلان قاعد عند الائمه غير غير اقصد اللي لمن في الوقت اللي يطلع كبار زي ده طبقه أو لا طبقه طبق, طبق الإمامات حسن في مهم كم إمام عندك المأمون الواحد تمام؟ عندك الوافق عندك المعتصد وعندك بارك الله فيه المتوكل في صدر خلافة من التوكل كده انتهتك نعم أول شيء فلا يمتحن خائف كان عاجع لنا لكن خائف شوك فعاجع من باله واحد زريك الوافق بعد الوافق المعتصد الله مستحب طيب أربع من الخلفاء تتابعوا على هذه الهدفة بس الله طيب قال حدثنا أبو نعيب قال حدثنا السيف في سليمان في المكة ثبت رمية في قال سمعت مجاهداً مجاهد ايه؟ <تصفيق> أبو الحجاء أبو الحجاء أحد تلمين عبد الله بن عباس صاحب المدرسة المكين بالتفصيل مجاد كان سبحان ثور يقول إذا جاءك التفصيل على مجاد عليه ليه لأنه قال قرارك التفصيل القرآن على ابن عباس ثلاث مرات وفي رواية ثلاثين هار معنا فما أمره بآيات إلا وسأل أين نزلت وفيما نزل أحد التفصيل على ابن عباس شوفوا بقى لما يقعد معالم حمر الأمة ترجمة الضوء وآية آية هيشرج لو لم يكن إلا مجاهد لك كيف هو عباس تلاميذ أهل مدارس قائمين عليه قال سمعت مجاهدا يقول حددني عبدالله إني سخبارا وهو الأجل أبو معمر الكوفر قال سامعت ابن مسعود يقول علم رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد شوفوا كيف لنطق المصلي بالشهادة تيمين. تشهد ومن اول ما يشتس يشير باصبعه السبا هذا هو الصحيح يشير بسوء السبب من أول التشاوى دي لا, لا يكتصر أنه يشير عند نقط بسارتين فيسابة من السنة إنما يشير ولا يحرك فيحرك هكذا ولا يحرك هكذا ولا بأي طريقة أخرى متحرك لأن التحريف لا صح إنما الصحيح اتبت الإشارة بدون تحريف والمسألة فيها خلال بين المدان من غير بالتحريك ومن قائل من إشارة والصواب والإشارة بدون تحريك والأحاديث تؤيد هذا والذين رووا الحديث من إشارة بدون تحريك جماعة سوفيانان حمدان شعبك والأعمش ستة وسبعة ثقات مع 13 نفس ولم يخريبهم إلا رجل سبق معنى ليلة هذا الإسناد لما كانت دموت زائدة من خدام أبو الصالح واحد بس فقط لكن روى التحريك والآخرون هؤلاء العلمة الإشارة فقط بل انتهى روى منها دمرتا بل الصواب الإشارة وإذا جلس في التشاوى إذا كان التشاوى الأوسط أو في صلاة هنائية افترش رجله اليسرع وإذا كان في آخر الشهر في الصلاة الربعية فإنه يتورد فتورد فخده اليسرع وينص لقدمه الينام ويجعل المرفق هذا سيف المرفق هذا حتى المرفق على البخي بيت هكذا من يرفع هكذا تكون هكذا ولا يرفع هكذا ترون بعض الناس يرفع تكون الإبهام تحت السبابة كما ذكر الحفظ المحط. الإبهام هذه تحت السبابة هكذا ولكن أن تفعلها كلام 53 كالعرب يعتدون كلاما 50 ما كالك عربنا يحلل أو يطلل هكذا أو يطلل هكذا قبل هذا أيضا قبل لكن الإبهام تحت سلاك لا يفعلها كذا فيكون السبابة هنا والإبهام هنا لا الصوافة كان يقول أنت يكون الإبهام رب لا ولا يتجاوز بصره اشارته يخفض بصره قال ها ما انا لكم؟ تمام يا شباب تبعت صفر خليك معانا على كل الان لسه لا صح ليه في واحد ثقة سبو زايدة بن القدامة وثلاث عشرة نفسا رأوا الإشارة بن تحريك منهم شعب بن أعمس بن عيينة وشفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلم وسبعة مع أولا ثقة رأوا الإشارة بن تحريك فالقول قول من قال بالإشارة بن تحريك والإشارة يا إخوانا تجتمع طارداً مع التحريق وتفترق فإذا قيل لك أين صالح قلت هكذا هكذا وإذا قيل لك نادي صالحاً قلت هكذا مع تحريق ففي فارض معنى قد تجتمع الإشارة مع تحريق وقد لا تجتمع ما ينفعش لو بطينا لك عهل صالح فقلنا عبا عبا عبا عبا وانت لما تصدر الجمعة فقط بالناس بتعمل تعمل كده ما تعملش كده ما في الدعاء في النبي عليه الصلاة والسلام يشير الى السماء ولما قال لهم في المشهد الأعظم هل بالنسبة؟ قالوا نعم قالوا اللهم مشهد كده ما عملش كده فوق قول عامل كده تعالى هكذا واناك اتهى الى الله لما كانت في صلاة الكسوف ودخل الاسماء فقالت ما بالناس ما بالناس فاشارت الاسماء آية عاملتك شوف كده هكذا ما عاملتش كده والجارية لما قيل لعين الله قلت تسمع اشارك ما عاملتش كده شو الاتشارة؟ آية بدون تحريك هذا في إشارة السباب الخلاف في السباب وليس في إشارة الكاف معنى؟ لو قيل أنك أنادي عليا يفعلها كمان إن فاسي يقول أنادي عليا بتأمين جدا معنى يا خواه؟ وأيضاً ليس في الصلاة بمعنى تشغل لأن هذه الحركة يفشوش على الشخص معنى؟ بعض الأخوة اختلف في بلد غضب آسف شف آسف ف... اختلف في التحريك واحد كسر أصبر ونحن نفعل التحريك تصبح هناك شيء مسألة فيها سعر لكن فيها راجح ومرجوع فيها قول وضع. لكن الإشارة من أول سعر إلى آخر سعر الإشارة يفهم بعض الناس يتشره بسط تشعر لا بارك الله شكرا نعم شكرا الجلس تشعر بسولة ثانية لسانية جلس <تصفيق> شكرا شكرا الجلس تشعر بسولة ثانية جلس أحسن الحديث التجلدي فيه الإشار بين السلطين يكون يجلس بين السلطين السلطين لا يصحب إنشار صحيح صحيح معظم المعصري الشكل الألباني لكن هذا يصعب في هذا الموضع إنما الإشارة في جلوس التشعب في جلوس التشعب هذا ما أنتسأل عنه؟ طيب, طيب. طيب. قال وعددنا أبو بكر بن أبي سيد انتهينا من هذا وصلنا عند عبد الله قال علم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشاهدة كف بين كفين شوف. في طمعه و مثلا طالم درس ما انا درس وفي خفض الجناح والجالب وليه الرحم بالمتعلم وفي محبه النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه وفي الاعتناء لمزيد الاعتناء والتاكيد كفي بين كفين كما يعلمني يعلمني الصوره من القران واقتص التشهد بمثل ما اقتص يعني الصات الحديث كما في اللوايات سابقة الزيالة فيه يعلمني التشهد كما يعلمني الصورة من القرآن كلمة كلمة حرفا حرفا واقتص قال حدثنا قديمة ابن سعيد متى عدنا ابو قديمة سعيد لو عرفتم لكم دينا اول مرة اول مرة مؤكد؟ مؤكد أمي؟ يا الله عبد الله عندك مؤكد؟ طيب أحسن ختيب ابن سعيد ابن جميل ابن طريق ابن عبد الله فقف البرلاني أبو رجال خلاص؟ عرفنا؟ مرحبا مرحبا كان في بداية أمري ايه؟ لاعتني بالرأي والقياس والنظر ولاعتني بالأحاديث عرفنا؟ فرأى ربي الله في منامي انه قد دوليه من السماء ما, مرة ما ما ظهر اعمال ما هو قلنا مش انت اللي اجت ولا من من اللي اجت انا اللي اجت ها انت اللي اجت يا اخونا مع لا لا هذا الأول موضوع الليله اول مره, الليل. مرة فاردع ان يتناول مزاده فلما استطاع فلما الناس ارادوا ان يتناول مزاده فتناوله هو فراء. نظر فيه طرا ما بين المشرق والمغرب ما بين المشرقين فبين المشرقين فلما طاب النوم ذهب الى المعبر فعطلها جاما هذا الذي يبلغ هذا المبلغ هو الحديث لا الرأي ولا المدر فاعتنى من يومها إلى دراسة عن الحديث وإصارة من الخفار هذه رؤية تسوق إلى الخير يأخذ في نصيرة الرجل إلى الصلاح والفضل والعلم والسعدة أنت أحيانا تروح لواحد يعبرينها الرؤية وهي جميلة يقليبها رأسا على عمره كلمه رضا بذاك النبي عليه الصلاه والسلام ده لا تقص الرؤيا الى على واد او عالم واد يعني واحد بتحبه حبيب اللي ممكن واحد بيحسدك يحسدك عليك كل خير ويلف نفسك يلف كده فانه مش عايزك الفاه ما حبلكش الحياه معنى لا لا, لا. لا فيها ما فيها مصلحه ما فيها مفعولك سحك من الله لما واحد جاهل ممكن يعني يفسدها نسال الله العظيم ضغط في الواء؟ في الرؤى الرؤى على ثلاثه انحاء رؤيا حسنه من الله حد. معنى ورؤيا طبيعه من الشارع الواحد ينام يرى تهوي كانه يدلى من اعلى طاره الى بيت تهوي ورؤى هي حديث نفس انت في الدنيا عايز تركب سياره قاعد في مليان طبعا عايز تركب سياره حاجه نفسك تركب سياره تشوف نفسك بنام راكب السياره وماشي وبتدور تروح المنصوره تروح هنا تروح هنا مشي نفسك اذا الرؤيا ذلك حس هي من الرحمن تحكم فتعظ رؤيا الصديق الانسان يدفل على حساب ويستعين بالله ويصدق فان هذا طبعا والله حديث النفس ده يجني عليك نوم مجرد عن النفس لكن اي رؤيا لا تفس الا على واتر حبيب كما قلنا بعد لان لو اغترت وقعت لو اغترت خطا طقط كما في تكون حسنا حسنا جميله على شكل من احاديث النفس هو بيرضى برضه الامر ايوه يا ابويا اريد ان اقول حاجه في شيء في شيء انت دائما في يقظه يجري في نفسه يضرب عليك فترى ان هذا حبيب النفس انما شيء انت لا تلتفت اليه ولا تحدث نفسك به فاذا في المنام ترى شيئا يسري الخاطر يريح النفس والبال على شيء يختلف يعني ادمت ادمت في المنام راى النبي عليه الصلاه والسلام ماسك كتاب فيه اسماء العلماء فقال لا رسول الله صلى هل اسم ابني في هذا كتاب فقال نعم ذكر هذا بترجمه حسين على طول شوف الرؤيا يا حسنه انا ما في شك تاتي كفلق الصبح رؤيا صادقه تاتي كفلق الصبح الثمان ربما لا تحتاج إلى تعبير ربما يكون الرجل بالنوم وقد عبرها بنصر فسألوا الله عز وجل أن يرزقنا حسن الله وأن يعيدنا من سيئة طيب قال حدثنا كتابة المسعد أبو رزاق قال حدثنا ليتن وليت مسعد أبو الحارف الفهم المصر عالم مصر ومفتيها وطيبها كان يرطب لأبي المكارم لكارم رجولة لبدل العطاة كان في بلاد طوح في حفظ القليون كان له المضاف للقليفان وكبار العلم محدثين وكان صيطه رائعا حتى وش بعض الناس كالخليفة يخشى على شهرة الخليفه وعلى صدق الخليفه من صدق الليل فكان هذا القائل يمشي الى الخليفه لعبد الله يا عبد الله عندي نصائح كتبها في السر وقت اميرا المؤمنين تلاف مصر فان ابيرا ذات في صحراء نعم تلاف مصر تدرك الموضوع فيملك الزمان لكن سبحان الله جعل هذا كلام الواشي لا يغفر انما يقبل ذكر الله ليس رحمة الله فادي يا شاء الله قال حدثنا قال حدثنا محمد بن ربه بن مهاجر المصري في جيبي هذا قال اخبرنا الليث وابن سعد والحارث الفه نابي محمد بن مسلم الطب برص ابو الزبيد عن سعيد بن جبير وعن طاوص سعيد بن جبير السادات تابعين وتلهوا الحجاز ضمن وعدوان أبو محمد وعن طاوص وابن كيسال أبناوي والمراض من أبناوي هم أبناء فارس الذين بقوا في اليمن عن ابن عباس بلانا الآن يا إخوتي صيغة عبد الله يشاول عبد الله عبد أبو العباس عبد الله بن عباس حبر الأمة الرجمان القرآن ممن أكثر من الرواية والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكثرون في رواية الأخر أبو ريغة يلي بن عمر وألس والحبر والحضر, والحضر وجابر والزوجة بن نبي صلى الله عليه وسلم ولما مات عبد الله بن عباس رؤي أن طائرا جاء من السماء أبيض فدخل في لحظه فلم يرى هذا الطائر قد خرج فهذه قصة متواترة أولها بأن هذا علم عبد الله بن قال أنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا تسهد كما يعلمنا السورة من القرآن نفس كلام عبد الله بن مسعى فكان كل التحيات شوفوا المغاهرة والفرارة بين صيغة ابن مسعود التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله الصغة الأولى التحيات لله والصلوات الطيبة والمباركة هنا التحيات المباركة بدون روحة التحيات والمباركات المباركة الأفعال مباركة لله يقبله الطيبة أسماءه مباركة صفاته مباركة الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله مباركة السلام علينا وعلى الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الآن كيف سنفعل؟ بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصغر الرواية التي زادت عن المسعود رضي الله عنه وهي بالصحيح أنه قال كنا نقول النبي عليه الصلاة والسلام بين ضبرانين السلام عليك أيها النبي فلما من كنا نقول السلام على النبي والعلماء لهم ضبران في كلام عبد الله منهم من قال هو عن توقيف وليس عن اجتهاد ومنهم من قال لا هذا عن اجتهاد وهذا راي عبد الله بن مسعود عليه بعض الصحابه ومنهم من قال هو اجماع و الصحيح لا يا جماعه لان عمر رضي الله عنه في خلافته قام بمنظر وعلم الناس صيغة التشاهد وفيها السلام عليك أيها النبي معنى وقول السلام عليك أيها النبي ليس فيها تطابر مخلوق إنما هذا كما قلت لكم لقوة استحضار وقد كان من الصحابة في زماله العين منه صلى يقول لناس صيغة السلام عليك أيها النبي معنى يكون فالذي روه الله عالم أن هذا جائز وذاك جائز ان شاء الله ولا حرج فيها وجمهور العلم على الصيغة التي فيها الخطاء لا على صيغة الغياب سلام على النبي الغياب سلام عليك أيها النبي فلو أخذنا بكلام جمهور لا حرج فيها فلو ولو اعتقدنا عمينا في كلام عبد الله بن مسعود ان شاء الله المساله كما قلت لكم فيها خلاف بين الامه قال يعلم الناس كما عليه الصلاه من القراءه هذا صله عبد الله كان ابو القاسم الله تحياته وبركاته والصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته سواء يا إخوة جينا بهذا الصغر المهم التضبط هو الفيصف التضبط ما معنى هذه الكلمات العظيمة وتختم بها الصلاة أنت تناجي رب سبحانه وتعالى تناجين بأحسن كلمات علاك النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصغر الجميلة قال السلام علينا وعلى عبادنا الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في وجهه تمام كما يعلم القران قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه لو اخبرتموني كم كم قران الليله لكان حسنا حسن. قال حديث ثاني حديث حديث ثاني مسعود وكان حديث قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه صبق عمر. عمر صبق؟ سبق معنى ولما سبق أبوك عمر سبق قال حدث الياحى بن آدم سبق معنى ولما سبق أول مرة إذا كم الله خير وابن سريمان يكوحي أبو زكريم يعني ووثيقة الحافظ خاضر قال حدث الابو الرحمن بن حميد وهو الزهر ابو الرحمن بن عبد الرحمن الزهر المادة قال حدث الياحى أبو الزبيل. محمد ابن مسلم ابن ثلاثة عن طاروس ابن من يكاسان ابناء من تلميذ عبدالله عبد ابن عباس عن ابن عباس عبدالله ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا تشفت كما يعلمنا الصورة من القرآن قال حدثنا سعيد بن منصور الخرسان ابو اسمعين الكتابة بن مسعين ابو رجاء وأبو كاملين الجحدرين وضيق ضيق المسلم الجحدرين في قبل حار ومحمد بن عبد الملك الأماوي بضم الهمزة ولقال أماوي معنا؟ بريء مية ليس بريء مية وهو صدق ابن الشوارف هذا صدق قالوا حدثنا أبو عوانة الوضح ابن عبدالله يشكروني عن قاتال ابن جعان السلوسة. عن يونس ابن جبايد ابو الغلاب هذا في جاء في تأجبتي انه اوصى ان يصلي عليه انس رضي الله عنه شوف لمن تفصك يصلي عليك الشيخ الفلاني العنب الفلاني الصلاح الفلاني من الأهل. هذا أبو الهلاب والصاب إذا مات أن يصد عليه أنس بن ماجي الصحابة الجليل أبو حمزة خالب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حطاب ابن عبد الله الرقاشين فقر قال صليه مع أبي موسى الأشعار عبد الله بمطيس الذي أدعه الله بزمارا من مزابير آل دارون في حسن الصب والقراء وكالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف رحالة أشعرين بالليلة من حسن أصواتي مرة ذات ليلة صلى الله عليه الصلاة فسمع أبا موسى يقف فبالصباح أخبره قال لو علمتوا أن ما كنت تسمعوا لك تحميل حسن صوت عبد الله بن قيس الأشعار أبا موسى صحابي الجليل قال صليته مع أبي موسى بشهر فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم وقره بالقبن الصلاة بالبر والزكاة شوفوا مش عارف الكشاف هيعمل ذلك اجتنى وقره يعني قرنة الصلاة بالبر والزكاة بالإحسان والزكاة الصدقة وما إلى ذلك قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وانصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا أيكم القائل كذا وكذا قال فأرم القوم وكان أبو موسى لأشعاره في البصل وكان في اليمن قبل ذلك قال فأرم القوم يعني سكت سكت يقوله ايه خالفة ها ها هائمين ثم قال أيها الملقى كلمة كذا وكذا واحد يتكلم بالكلام فأنا ما يقرأ تشاهد راح يقول لأ قرأة الصلاة بالبر والزكاة ها؟ الله يستعب قال فرمى القوم ثم قال أيها الملقى كلمة كذا وكذا فرمى القوم فقال دعلك يا حطان قلتها قال دا ما قلتها فلا خاطر رأيتو تبكعني بها توفقني يا بكتني به فقال الرجل المقاوم انا قلتها واحد الناس اتكلم ولم ارد بها الا وصايه انا والله قصدت الخير وقال ابو موسى اما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم بيعلموا ما تعرفوش ايش تقولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبنا فبين لنا سنتنا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا قَالَ إِنَّا صَلَّيْكُمْ بَقِمْوا صُّفُفَكُمْ وهذا على وجه النجم والاستحباب إقامة الصلاة الصفوف تعديل الصفوف يعني. صد الفرق لا تكون الصفوف متعوضة معناه من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه هذا حليص صحيح إن الله ينظر للصف العوج هذا حديث ليس لحصل قوم على السنين والناس ما شاء الله بيلاقي بخير والله عارفين لا ان الله لا يضر الا بالصبر اوج لا يا صحي معروف طيب ومن شد برجته الحديث صحيح قال الله الله لو قصرا في الجنة. كما في سنه ابن باس وصاحب الشيخ البلد عارفه برجكه طبعا الناس اللي بيشدوه شد شد له زال ماذا؟ تبتد ايه بخير ها؟ ست الفرصة ان الفرش هاي تتبيع اذا ست في التساوي معنى تعديل الاخدام تعديل الاخدام معانش الاخدام اجابة تعديل الاخدام تستقبل ظن فكرة استقبل يعني العقل في العقل جميل حاجم حاجم معنى ارسل لا رسل على أفوها خلاة أمور مستحبة لتسولن صفوفكم أولا يتالفن الله بين قلوبكم وفي رواية بين وجوهكم من أسباب ولفة المسلمين تشوية الصفر الناس خلّ من يعتهل هذا لو يعتهل بهذا من أسباب ولفة المسلمين والتلاحل صفوفهم واجتماعين معلفتهم تشوية الصفر كان يبيه على سلطة رامي سوى كأنها القداح شفر القداح شفر الأقداح زي بعض زي ترسد السكاكين تلي هو أو زي بعض ما تحرقش بينهم القداح معنا شبه بعض القداح فلما عمتش القداح عمتش النبال اللي يسمع النبال يسمعها نقص واحد سمك واحد شكل واحد لا تفرق بينك تغيرك بالسطور تستوي زي الوسطة والتسوى بينك تكون ايه؟ من جهة الأعقاب ليش من مقدمة القدع أعقاب هل تنفعل مسألة للقيود أو الأحرامات للأساسة الناس فيها مختلفة لكن وجودها أقرب أقرب إلى تسوين وجودها بين الناس أقرب إلى تسوين وجدنا على هذه الخطوط او الخيوط تسع فعلا منتجه على الصف بتاع الى حد كبير استاذنا الفاضل حضرتك لازم انقطع صفه تفضل عندك هنا انت بالساب انا لك انت ساب والله تعبان انت يا خالد صف مش باطل اللون افضل عايز اا اا ما فهمكش لان لم يخلص لله لم جربك والله فراسخ في الصواب ارحمنا ضامن تصبر انت تصبر انت الحال عليك تمر لا تياس لا تياس على النصيحه والتوجيه القول والفعل ولا تياس ولا تياس بيلع دخلوا ده اول مطيوف في الدرس بيوسع المكان لا يوسع يجي على القدمين على محاذاه الكتف عرض كتف لا شاهدين له لدينا يعني لا دم كده حتى للقدامات ولا يصح هذا التنزيل لا والله قال اذا صليت تعظيم صفوفك ثم لا يك لي امتك احد فإذا كبر فكبروا يعني يا امه قوموا اقاموا يا امه أم قوموا قال غير المرغوب عليه ولا الظالمين فقولوا ام يجبكم الله فاذا كبر واقع على فكبره وواقع وايضا المراعاه متابعه الايمان بالتامين اكثر الناس جهل بها قال الايمان ولا الضالين هم على طول مباشره عاد خلص ما خدش نفس وهم يقولوا امين الصواب ان هم ينتظرون الايمان اذا اللي قال امين سمع انتهوا دولوش بقى امين بنقول امين انقدره وهم يامنوه لا عايزين الموافقه واذا امنه فامن فان من وافق تامينه تامين الملائكه وعمر لهم ما تقدم من الجنه اذا المساله الان نحن عند سابقه الايمان بقولنا امين ولا ولا لما ينتهي الامين تماما وينتهي النون امين لا ده خطا وده خطا انما يبدا شرح نشرح اا بالمد واحنا متصل بدون مد طيب فان الامام يركع طب لكم ويرفع طب لكم اذا انت هتتبعي الامام طب افرض يا اخويا واحد في تكبير زحام عمل الله اكبر والامام لسه ما كبرش لم تنعقد بجد متابعه الامام فاذا انتهى من اخر حرف في التكبير يبدا الاخر يكبر معنا طيب فإنه فإن الآن هو الآن لما قال الله أكبر والإمام مكبّرش هو الإمام اللي أمامه ده هو إمام ولا مأموم ده هو كالضر واقتدأ بمن سيصير إمام لم يقتد بمن هو إمام لأنه الآن ما صارش إمام لأن الإمام مكبّرش دي ما صارش إمام فأنت أقول الله أكبر عليه بعد هو لسه ما كبّرش خطأ لكن لما يصير إمامه ويكبر إنت بكبر تكملة الأحرام المتابعة هناك متابعة هناك مسواة هناك مصابقة المصابقة ممنوعة ومحرمة معنا يا أخوان طيب. المحارنة لا تكون معنا إنما المتابعة حتى في التأمين حتى في التسليل في جميع الحركات والأقوال لا تسبق قال فإن الإمام يركع قبلكم ويدفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتلك بتلك يعني هو منسبقك وإن تتأخر بعده بالتسجد كما سجد وطلك كما ركع نفس الكم معنى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتلك بتلك فإذا قال سمع الله لمن حمد فقلوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى يسمع لكم يعني يستجد قال فإن الله تبارك وتعالى قال على سن سمع الله لمن حمد وإذا كبر وسجد فكبروا وسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تلك بيتك فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول عليكم التحيات الطيبات الصلوات لله صغط من هذه أبي موسى بسعي شوفوا كم التحيات الطيبات الصلوات لله فيها تغير بين صيغة عبد الله بن عباس وصيغة عبد الله بن مساء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا على بدل الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله رسوله صلى الله عليه وسلم فلحدنا رباكو بن أبي سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سعيد بن أبي عروب حدثنا أبو غسان بن اسمان ملك بن عبد الوعد البصر قال حدثنا معاد من الشام الشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا أبي قال حدثنا, حدثنا أسحاب ابن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا جريف وابن عبد الحميد ضبي عن سليمان التير سليمان بن ترخان فقة عادة فضل كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد في حديث الجريل عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصطوا وليس في حديث أحد منهم فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حرمه إلا في رواية أبي كابل وحده عن أبي عوض إذا نعنى معنى زيادة زيادة الأولى إذا قرأوا أنصطوا زيادة سليمان ابن طرفان التيم هذا اللي هو حق العابد الفاضل والزيادة الثانية سمع الله لمن <تصفيق> العلماء ذهبوا إلى تطعيم هذه الزيادة التي فيها وإذا قربها الصدر وإن كان يؤمنين عنها القرآن وإذا قرأ القرآن ما استمعوا له وأنصد لعلكم ترحمونها معنى أخوان السبب في تطعيم هذه الزيادة هو تفرض سليمان بن ترخان بهذه الزيادة بينما حفاظ الأخبات لم يروا هذه كذلك زيادة سمع الله لنا الحمد جاءت أحدين أخرى وإن زادها أبو كامل أن جاء بها قال أبو هو صاحب الإمام المسلم الرهيب بن محمد بن سفيان الفقيد راوي الصحيم أبو أصحاب قال أبو مغلو بن أخت أبي النار هذا من علماء ليس أبو ومن تلمير الإمام المسلم قال أبو بكر بنهدأ بالنظر بهذا الحديث فقال مسلم تريد أحفظ ابن سليمان يعني أبو بكر يتكلم بهذه الرواية وبيراجع الإمام مسلم بهذه الرواية لم يرؤى المخابر وزاد سليمان ابن طبخان التايم فقال له أبو بكر فحديث أبو بكر يعني أصحيح من هو أبو عيد مقبول ومرضد فقال هو صحيح يعني وإذا طرأ فانصده يعني فيه نظر الإمام مسلم هي صحيح لكن في بالنظر إلى القواعد الحديثية زادها رد من فقه والفقات الأهباد الكثيرون لم يرواها والقول قول فقال فانصده فقال هو عندي صحيح فقال لما لم تطعوها هنا قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هارا يعني هي صحيحة لكن ليس معنى هذا أنها من حديث أبي غيره هنا لا إنما وضعته هنا ما أزمع عليها وأيضا كلمة ما أزمع هذا في نظر الإمام مسلم رحمه الله ليس على, على إطلاقه وكل يده إنما هذا على رأي الإمام مسلم لنظر أن هذا مجمع عليه أو ما لم يجمع له هو في مقام ما يجمع له فذكره هنا أو ذكره في الصحيح قال عدنا الإصحاب من, من إبراهيم حمار وابن أبي عمر حمار بن يعني بن عمر عدم عن عبد الرزاق الصمعاني عن معمر عن ختاب بهذا الإسناد وقال الحديث وإن الله عز وجل قضى على لسانبية صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حد استجاب الله والحمد لله والشكر لهذا الانتهاء من البناء نقول ان هذه البيره ان شاء الله على امل طارق اربع مت باذن الله عز وجل بعد العيله المبارك عنها الله عليه وعليكم بالصحه والبركات في الله منا ومنكم صالح الاعمال هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد السلام عليكم وخيرا والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الصلاة والله. وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فَجَنَّلَ وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَلِّعْنَا مَنَاسِكَ لَكَ وَضَعْنَا إِلَيْكَ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ لمن خصص في شيء هو الغرفة والتحليل